Book 2 4 en 40 Arba'atun wa Arba'oon Arba'a Gaan uit in die aan Al-Ghorouju Masaan Al-Ghorouj Masaan Is daar a diskotheek? هل توجد هنا صالة ديسكو؟ هل توجد هنا صالة ديسكو؟ استار نيجت كلاب هل يوجد هنا نادي ليلي؟ هل يوجد هنا ليلي؟ استار ا هل توجد هنا حانة؟ هل توجد هنا حانة؟ Wat speel vir in die dieater? Mada yujadu fie al-mesrach, masai al-youm? Mada yujadu fie al-mesrach, masai Wat speel vir nand by die bioscoop? Mada yujadu fie al-sinema, masai al-youm? Mada yujadu fie al-sinema, masai Wat is... ماذا يوجد في التلفزيون مساء اليوم ماذا يوجد في التلفزيون مساء اليوم هل ما زالت تذاكر للمسرح هل ما توجد تذاكر للمسرح Is daar هل ما توجد تذاكر للسينما؟ هل ما توجد تذاكر للسينما؟ Is daar nog kaartjies هل ما توجد تذاكر لمباراه كره القدم؟ هل ما توجد تذاكر لمباراه كره القدم اك ول اختر ست في الخلف اريد ان اجلس في الخلف اك ول في مكان ما في الوسط اريد ان اجلس في مكان ما في الوسط اكول graag heel voorzit اريد ان اجلس تماما في الامام اريد ان اجلس تماما في الامام بماذا يمكن أن تنصحني بماذا يمكن ان تنصحني Wanneer begin die skou? Meta yabda'u l'art? Meta yabda'u l'art? Kan ie vir my a kargi krei? Hel yumkinuka tadbieru tathkiratin li? Hel yumkinuka tadbier tathgara li? Is daar a golfbaan naby هل يوجد ملعب جولف قريب من هنا؟ هل يوجد ملعب جولف قريب من هنا؟ Is <تصفيق> there هل يوجد ملعب تنس قريب من هنا؟ هل يوجد ملعب تنس قريب من هنا؟ Is <تصفيق> there هل يوجد مسبح مسقوف؟ قريب من هنا؟ هل يوجد مسبح مصقوف قريب من هنا؟